امْرُكُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غَمًّا ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غَمَّتًا ثُمَّ قَضُوهُ إِلَيَّ ولا فَإِن تَوََّيتُم فَنَا سَأَْلتُكُم مِن أَجرٍ إن أَجرِيَ إِللاا علىى اللهَّه وَأمِرْتُ أَن أَكُونَ مِنَ المُسْلِمين فَكَذَّبُهُ فَنَجَّينَاهُ وَمَمْ مَا عَهُ فِيكُلْكِ وَجَعَلناَاهُ خَلَ إِ فَوأَغْرَقَن الذيينَكَ الذَّبُوا انظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ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 جِئْتَنَا لِتَلْفَتَنَا عَنَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَ وَتَكُونُ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ الأرض الْأَرْضِ وَتَكُونُ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا